لا يملغا كنها وصف الله واصفه ولا يحيط به علما من افتكرا هذه الأبيات فيها عدة مسائل المسألة الأولى التأكيد على ما سبق ذكره من أن هذه العقيدة مما يجب اعتقاده والنطق به والعمل به كما عنوان لها الناظم وهذا العنوان هو عنوان ابن أبي زيد القيرواني ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن من واجب أمور الديانات من واجب أمور الديانات يعني العقائد فهذا أمر واجب على المسلم وأنبه هنا على أن مبدأ هذه العقيدة وكل عقيدة من عقائد أهل السنة مبناها على ثلاثة أصول مبناها على ثلاثة أصول الأصل الأول على كتاب الله جل وعلا على كتاب الله جل وعلى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الذي يهدي للتي هي أقوى فأهل السنة يتمسكون بكتاب الله ويعملون به يعملون بنصه وظاهره ولا يتأولونه بأهوائهم ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه فهم يتمسكون به كما أراد الله سبحانه وتعالى الأصل الثاني في مبنى هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنته الصحيحة وما ينطق عن الهواء هو إلا وحي يوحى عليكم بسنة يقول صلى الله عليه وسلم على مثل ما كان عليه اليوم أنا وأصحابي فالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مبنى أو أساس في بناء عقائد أهل السنة وأهل السنة والجماعة يتمس... يستدلون ثم يعتقدون على عكس طريقة أهل الأهواء والبدع يعتقدون ثم يبحثون عن استدلال يوافق أهواءهم فهم مستسلمون للكتاب والسنة مستسلمين لها مستمسكين بها عنها, نض... عنها نصد الهوى إنا لها عضد تمسكاً بكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم الله وبسنه النبي صلى الله عليه وسلم وسيرا عليها وفي التمسك بالسنه يتمسكون ايضا بالسنه بنصها وظاهرها ومتواترها واحادها فالتمسك بجميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثالث هذه المباني التي تُبنى عليها عقيدة أهل السنة والجماعة ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم فلا فهم لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم أصح وأدق وأنفع وأسلم من فهم الصحابة الذين عايش النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا مواقع تنزيل الآيات حتى قال بعض الصحابة والله إني علي أو غيره والله إني لأعلم لا كل آية في كتاب الله أين نزلت ومتى نزلت وفي ماذا نزلت وأعلم الأمة الصحب الأولى شهدوا وأعلم الأمة الصحب الأولى شهدوا مواقع الشرع والتنزيل قد شهدوا أدرى الأنام بتفسير الكتاب وأقوال النبي وأفعال له تريد فهم أعلم الناس بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأفهم الناس لكتاب الله وما أتى الخلل في الفرق المبتدعة والمتطرفة إلا من عدم فهم الكتاب والسن بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن سار على نهجهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلمấyكم بسنةother 혹ötة الخلفاء favour المهديين عن من بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذهين من بعد أبي بكر Оمر هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرن кварني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهذه الخيرية خيرية اعتقاد وعلم وبعداة وأخلاق وسلوك المسألة الثانية وهي مسألة مهمة وبدأ بها الناظم لأهميتها واقتداء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم على وهي واجب من الواجبات العظيمة وأول الواجبات أول الواجبات العقيدة وأول الواجبات في العقيدة توحيد الله جل وعلا وجوب توحيد الله فاعلم أنه لا إله إلا الله كما قال الله جل وعلا وفي هذه العقيدة أنبه إلى أمور الأمر الأول أن أول واجب على العبد بما دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه أهل السنة أن أول واجب على العبد أن يعلم أن لا إله إلا الله فهذا أول الواجبات على العبيد كما قال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وكل آية أو كثير من الآيات وكثير من الأدل في السنة أن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يبدأون بتحقيق التوحيد بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله قال في رواية بني الإسلام على خمس أن يوحدوا الله وفي رواية أن يؤمنوا بالله أعبدوا الله ما لكم من إله غيره قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشرك به شيئا وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه ففي بدء تقرير الأعمال يقرر أول ما يقرر عقيدة أي يقرر أول ما يقرر التوحيد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يبدأ في دعوته بالتوحيد فقال صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وفي رواية قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله وفي رواية قال أن يعبدوا الله وهذا البدء بالتوحيد لأمرين الأمر الأول في الدعوة إما لتأسيس التوحيد عند قوم لا يعرفون التوحيد وإما لتصحيح التوحيد وتأكيده عندما كان من الموحدين وهذا دل عليه أيضاً سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ففي العهد المكي كان يؤسس ويقرر التوحيد عند أقوام أنكروا التوحيد ولم يكونوا موحدين ثم لما أتت الهجرة واستقر النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقرر التوحيد ويؤكده ويصححه عند قوم من موحدين وهذا في أدلة كثيرة من حلف بغير الله فقد أشرت لا تحلفوا بآبائكم قل ما شاء الله وحده لا تجعل قبر عيداً في أدلة كثيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه رد على من يقول لا نحتاج إلى الدعوة إلى التوحيد هذا فيه رد على من يقول لا نحتاج إلى, إلى التوحيد فنحن أمة موحدة نعم أمة موحدة وتحتاج إلى التوحيد فإن التكرار والتقرير في أصل من أصول الدين مما يجب ومما ينفع المسلمين ويبعد عنهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب وهذه الدعوة إلى التوحيد مبدأ دعوة الأنبياء جميعهم مبدأ دعوة الأنبياء جميعهم وما من رسول إلا ودعا قومه أول ما دعا إلى التوحيد يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال الله سبحانه وتعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ المسألة الثانية في هذه الأبيات معنى لا إله إلا الله أن الإله إله واحد صمد معنى كلمة التوحيد وهذا الأمر أو هذه المسألة أهمية بمكان إذا كان التوحيد ومعنى لا, لا إله إلا الله والتوحيد أول واجب فهذا أول واجب أن نعرف معناه المعنى الصحيح من المعنى الغير صحيح فمعنى التوحيد أو كلمة التوحيد لا إله إلا الله اي لا معبود بحق الا الله اي معبود بحق الا الله ولا يصح ان يقال لا موجوده الا الله أو لا خالق الا الله أو لا قادر على الاختراع الا الله لا يصح ذلك كله لا يصح ذلك كله وانما الصحيح أن يقال لا معبود بحق إلا الله وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل فدلت الأدلة على أن المقصود بالإله هو الإله المعبود بحق وهنا الخصوم التي حدثت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في إثبات العبودية الحق لله سبحانه وتعالى وقال الله سبحانه وتعالى ذلكم ذلك الله ربكم الحق قال النبي صلى الله عليه وسلم في تلبيته لبيك اله الحق لبيك اله الحق وكلمه التوحيد لا اله الا الله تشتمل على ركنين اساسيين الركن الأول نفي جميع المعبودات الباطلة نفي جميع المعبودات الباطلة فكل معبود دون الله سبحانه وتعالى فعبادته باطلة فلا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى لا ملك مقرب ولا نبي مرسل لا دعاء ولا رغبة ولا رهبة ولا خشية ولا محبة في أي نوع من أنواع العبادة لا تكون إلا لله فنفي جميع المعبودات والعبادة عن غير الله سبحانه وتعالى لا إلهة ثم إثبات العبادة الحق لله سبحانه وتعالى إلا الله فتثبت هذه العبادة القولية أو القلبية أو الفعلية لله جل وعلا كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله التنبيه الثالث في هذه المسألة الثانية أن التوحيد أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام الأول توحيد الربوبية توحيد الربوبية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة وكل ما هو من أفعال الله سبحانه وتعالى فنفرده بها فلا يحيي إلا هو ولا يميت إلا هو ولا خالق إلا هو ولا رازق إلا هو سبحانه وتعالى وهكذا وهذا يسمى توحيد الربوبية وأشار إليه الناظم في قوله رب السماوات رب السماوات والأراضين ليس له، فأشار إليه في هذا البيت، وهذا التوحيد كان يقر به حتى المشركين، حتى أهل الإشراك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق والرازق، وهو الذي يحيي، وهو الذي يميت، التوحيد الثاني أو القسم الثاني من أنواع التوحيد توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة كلها أن يفرد الله بالعبادة دعاءً واستغاثةً وذبحا ونذرًا وصلاةً وصيامًا وغير ذلك من أنواع العبادات إن كانت هذه العبادات قلبية أو هذه العبادات قولية أو هذه العبادات فعلية فهي لله وحده سبحانه وتعالى وأشار إليه الناظم بقوله أن الإله إله واحد صمد فلا إله سوى من للأنام برع من للأنام برع وهذا التوحيد هو الذي حدثت فيه الخصومة بين الأنبياء وبين المشركين هنا الخلل الخلال في هذا التوحيد أنهم كانوا يصرفون العبادة لغير الله باتخاذ وسائط يدعونهم من دون الله أو يجعلونهم بينهم وبين الله يدعونهم من دون الله جل وعلا فهنا أتت الخصومة أجعل الآلهة إلهاً واحداً خصموه لما جعلت إله إله واحد يعبد لكن لما سألهم من خلق السماوات والأرض قالوا الله فهم أقروا بتوحيد الربوبية لكن وقع الخلل أين في توحيد الألوهية لذلك هذه دعوة الأنبياء والرسل على هذا التوحيد دعوة الأنبياء والرسل على أي توحيد توحيد الألوهية ومن دعا إلى توحيد الربوبية وجعله هو دعوة الأنبياء والرسل فدعوته ليست على دعوة الأنبياء والرسل الدوع القسم الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى افراد الله سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى كما قال وهو المنزه أو أنه موجد الأشياء أجمعها بلا شريك ثم قال وهو المنزه عن ولد وصاحبة وعن الأشياء والنظر لا يبلغ لا يبلغا كنها وصف الله واصفه ولا يحيط به علما من افتكر ويجمع أقسام التوحيد أدلة أو تدل على أقسام التوحيد أدلة كثيرة مما يجمع هذه الأقسام الثلاثة قول الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا فرب السماوات والأرض دليل توحيد الربوبية فاعبده واصطبر لعبادته دليل توحيد الألوهية هل تعلم له سميا دليل توحيد الأسماء والصفات المسألة الثالثة في هذه الأبيات في هذه الأبيات أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الشرك وعن الصاحبة والولد وعن الأشباه والأمثال فالله سبحانه وتعالى منزه عن الشرك ومنزه عن الصاحبة والولد ومنزه عن الأشباه والأمثال والنظائر وهنا نأخذ عدة أمور أو تنبيهات الأول التنبيه الأول تنزيه الله عن الشرك تنزيه الله عن الشرك وهو صرف العبادة لغير الله وهو صرف الشرك صرف العبادة لغير الله أو أن تجعل لله نداً أن تجعل الله نداً والشرك على قسمين شرك أكبر وهو مخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار والقسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع الشرك الشرك الأصغر وهو لا يخلد صاحبه في النار لكنه أكبر من الكبائر ولكنها أكبر من الكبائر كيسير الرياء والحلف بغير الله وقول ما الله ما شاء الله وشئت ونحو ذلك وهذا الشرك من الخطوره بمكان فانه اعظم الذنوب ان الشرك لظلم عظيم انه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكْ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ فالشرك خطير لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته في تقرير التوحيد والتحذير من ضده الذي هو الشرك بل وفي تحذيره من الشرك صلى الله عليه وسلم جعل حمى التوحيد حتى لا يقع الشرك ثم قطع كل سبيل يوصل إلى الشرك ثم حذر من الشرك الأصغر ثم زاد وقرر وأكد وحذر من الشرك الأكبر صلى الله عليه وسلم لذلك كان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيحة ابن مريم لأن في الإطراء وصول إلى الغلو الذي الغلو الذي يوصل إلى الشرك وكان يقول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا لأن جعل القبر عيد مما يجعل فيه تعظيم وغلو ويوصل إلى مرتبة الشرك وهكذا التنبيه الثاني تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الشبيه والمثيل فالله سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا يجوز لعبد أن يمثل الله سبحانه وتعالى بخلقه أو يشبهه بخلقه فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفواً أحد وليس له سمي ولا صاحبة ولا ولد فلا يجوز لعبد أن يمثل صفات الله بصفات خلقه أبدا فلا ي... فكما قال سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال لا تضرب لله المثل وإنما تعتقد إثبات الصفة دون تمثيل اعتقاد إثبات الصفة دون تمثيل المسألة الرابعة في قوله لا في المسألة الرابعة أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم. الخلق حقيقة صفاته ولا يحيطون به علما فأهل السنة يعلمون أو يثبتون صفات الله ويعلمون معانيها بمقتضى اللغة العربية إذ أمرهم الله بفهم كتابه ولكنهم لا يعلمون حقيقة هذه الصفات فالكيفية مجهولة لنا ودليل الإثبات الصفات قال الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ودليل عدم إحاطة البشر بصفات الله قال الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما ثم قال